Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhan nas taqū rabbakum inna zilzalate sā'ati shay'un 'azīm yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'ati <diabetes> mimma irdi'at <IS> <specialist> wa tad'u kullu dhāti hamlin Hamla wa سكارا وماه بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد قتب عليه أنه من تولاه فاسم إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا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 وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ صَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِكْسَ الْمَوْلَى وَلَا بِكْسَ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 126. وكثير حق عليه الأعذاب 127. ومن يهن الله فما له من مكرم 128. إن الله يفعل ما يشاء 129. هذان خصمان الذين كفروا قطعت لهم فياب مننا فياب من نار يصد من فوق رؤوسهم الحميم يصار بهم ما في بطونهم والج Oh, الاون فيها من نسارا ذهب ونغنا ولباس فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأ 129. واشرك بي شيئا وطهر بيتي للطال 119. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا الباب الَّذِي يَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيَوْفُوا نُذُورَهُمْ وَالِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله ويرم الشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الريح في مكان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 117. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 118. فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين 119. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما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 119. أكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سفرناها لكم لعلكم تشكرون 110. لن ينال الله لحوها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك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 ذين للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير <تصفيق> الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع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 نَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّن قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ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 124. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله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 أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله صنا وان الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم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 126. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير 127. ألم تر أن الله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 الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ويعبد صير واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلك ان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 بَأُ فَالطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَضَى اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ ما ما خلفهم ويل الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ نصم بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير